أَلَمْ أَرْ إِنَّ الَّذْلِينَ الْدَيْنَةَ الْمَعِقُصُمْ أَحَدْ لَمَنْ تَرْضَ عَلَى جَلْلَ مَنْ و انت من كان كريما من الله نعم الله عليه قل لي هل تدرا ولقد سمال اللَّهُ عن ذلك السمال فأخرجني من الزمارات ليصنعكم وتخر لكم الفلك لأجعية البشر في غَوَلُهُ لَنَا ربنا عالم وجه لنا وضع يرنا فقلنا اهدنا وَمَنَ اَطَاعَ رَبَّهُ فَإِنَّهُ إِلَى ربنا يُحْشَرُ وَمَن من خُبُثًا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ يُسَبِّحُونَ الرَّحْمَنَ وَالْعَظِيمَ السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَرَبَّنَاكَ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَنَّا إِنَّ مَا يَصِفُونَ مِنْهُ لَا يَصِفُونَهُ الحمد لله الذي وعى وعلما كل شيء عن وحا إنا لله ومن الة انعا وقم يا ليل وقم من ليلتي قدما احققا انا كيد الذين يعلمون يوم يقوم الناس شيئا وانا حسب الله من قليل يومين لتشقق من البحراء مؤمنين في يوم المجين لا يعدى ويقول الذين ظلموا ربنا أتحل عنها أجلهم قريبهم يجب دعاك ونفتح والرسل أولم تكونوا أفتحكم من فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُنَادُونَ مِنْ دُونِهِ كيف يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَالْقَائِلُ الْحَقَّ فَلَا تَحْتَمِلَنَّ اللَّهُ وَهُوَ سَمِيعٌ يُبْصِرُ إِنَّ الَّذِينَ يُورِثُونَهُ كُلُّهُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالْجِبَالُ إلا بَيْنَ والمجرين اليوم الذي مقضرنا في الأحوال سراغوا من قطعه وتقشاهه الله كله لما كثبت إن الله تبعي هذا وَقَعَتِ النَّصَائِرُ وَالْجِبَالُ بَارِزَةٌ وَيَا أَيُّهَا